إنما نسيء زيادة في الكفر يضل بي الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 فما متى عل حيات الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا ويستبد القوم غيركم ولا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه